لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ خمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء قرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله